السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأسعد الله وقاتكم بكل خير وحياكم وبياكم وجعل الجنة مثوايا ومثواكم اقترح علي أخي أبو عمر حفظه الله تبارك وتعالى أن يكون حديثي معكم عن القبر وحياة القبر ولدتك أمك يا ابن آدم باكيا والناس حولك يضحكون سرورا فعمل لنفسك أن تكون إذا بكوا في يوم موتك ضاحكا مسرورا نولد نبكي ما من مولود إلا ويولد يبكي وذلك أن الشيطان يصيبه في بطنه حتى يبكيه فيخرج باكيا وسلم الله تبارك وتعالى عيسى بن مريم وأمه من هذا فنخرج إلى الدنيا نبكي والناس يضحكون فرحون بخروجنا إلى هذه الدنيا ثم في آخر حياتنا عندما نشارف على الموت الناس يبكون ترى هل نملك أن نكون ضحكين في تلك الفترة في تلك الحالة أسأل الله تبارك وتعالى ذلك هذا إنما يكون بأعمالنا نجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى ونبتعد أما حرم الله تبارك وتعالى نفعل الطاعات نبتعد عن المعاصي نلتزم بما أمر ننتهي عما عنه نهى وزجر ما أمرتكم به فأتوا منه واستطعتم ما عنه فاجتنبوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول نلتزم بهذا كله فسنخرج انفعلنا فعلنا ذلك من هذه الدنيا ضحكين مسرورين و. سيأتي الكلام إن شاء الله تبارك وتعالى عن آخر مراحل هذه الحياة كما قال الله تبارك وتعالى فلولا إذا بلغت الحلقون وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين سأل لي ولكم السلامة والعافية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته